وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ஜமியக்கள உ வீண تَكَبَّرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ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 وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وواعدتكم فاخلفتم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 ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الله ليمين لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِذَا النُّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّاتٌ فِيهَا سَلَامٌ